اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم غير غ ا ل م ض ولا ب ع ي ه م و ل الضالين آمين قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على لا تقنطوا م و س و م ة ا ل ل قل ه ي ا ع ب ا ا د ي ل ذ ي ن أ س ر ف و ا ع ل ى أ ن ف س ه م ل ا ت ق ن ط ل ا من س ل ا م ل ه إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم و أ ن ب و ا الى ربكم واسلموا له, وأسلموا له من قبل أ ن ي أ ت ي ك م العذاب من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 من ربكم من قبل, من قبل ان ي أ ت ي ك م العذاب بغته وانتم لا تشعرون أ ن تقول نفس يا حسره أ ن تقول نفسي يا حسره على ما فرغت في جنب الله و إ ن كنت لمن الساخرين أ و تقول لو أ ن الله هداني أو تقول ل و أن ا ل ل ه ه د النابلسي ت ن ت ل ل ع ل ر ى ا ل ع ذ ا ب ل و أن ل ي ك ر ه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 فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم ا ل ق ي ا م ة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم م س و د ة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 والارض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات م ق و ي ا ت بيمينه سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى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 و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها ووضع الكتاب, ووضع الكتاب وجيء بالنبي ن والشهداء وقضي بينهم فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل, كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إ ل ى جهنم زمرا موسيقى الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت, فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل أ الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم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 وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت أ أبوابها, ابوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد, لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة